ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسنه من سلالة مما سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَنفَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ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 بَصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّ موقنون وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقًّا قَوْلٌ مِنِّي وَلَكِنْ حَقًّا اَمَّا اَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّ نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 لَا عَذَابَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَنَهُم يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا من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 وارض عنهم وانتظر إنهم